ما ق ل ح بهما الكتاب والايمان ولكن جعاءه نورا التي به من تشاء من عبادنا ودخلتها الى صراط المصطفى صراط الهي الذي لا و ج د السماوات ولا في ل ا ر ض الا ل ى الله ي ا ص ر ه ا ل ا م و اخرجه البخاري م س ل م تعيش معهم الحق و ا ل إ ي م ا ن مع ان نزل على رسول المصطفى صلى ا ل ه عليه وسلم ا ي ا بينت ع ي كتاب الله تبارك وتعالى يسوع في احمد بيانكم العالم القراني الاذاعي فضيله القارئ الشيخ محمود ابو الورد العظيم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 Thank you. team. よろしくお願いします。<音声><音声> ¡Gracias! نشكر الله ما شاء الله مولاك ما شاء الله مولاك ي ق ل عليه الصلاه والسلام ان شاء الله <تصفيق> محمود. الله. يا الله. سيدنا النبي ص ل ى ا ع ل ه عليه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> よろしくお願いします。 何 y e a h ايها الشمس وطمتم يا سيدنا الله يحيى يا <تصفيق> رب يا عم محمود إن شاء الله اذكر الله اذكر الله ايدك علم على علم ادرك يا رب مادام ب د أ ن ا في الدماغ الكبرى بقى يبقى ح م ز ة ب ن مندمج معاك المتلاته ل ل ه ا معاك هم كويسين م ح م د ص ل ه عليه زيدك يا رب ا يرضى عليه يرضى عليك يا مولاي ان شاء الله واحد الله يفتح عليه اللهم ز ي د ك <تصفيق> يا ربي <تصفيق> شانه تعاليك يا عم ش و محمود كذا يا, يا, يا غالي كذا يا شيخ محمود كذا يا غالي كذا يا ش ي ا محمود تعاليك يا رب م ع بعض م ر ة و ا ح د ة كده مريض ت ا ل ي ل مره و ا ح د ة كده يا شيخ محمود Gracias. ほら。 I'm <laughs>、mm、sorry. -hmm. Yeah, yeah, yeah. يا ي يا الله. اللهم زدك يا رب وجمل ا ل ن ب ي Nah. ع ل ي ك يا غالي وعليك يا رب يا رب ا ل س ل ا م ليش ت ش ياغالي كده ا غ ا ل ي ص ل ى على سيدنا النبي تعالك يا رب. Ackbar.、Uh -huh. uh -huh. شكرا ك يا محمود شكرا ك يا بحر 「やられて」